انت عليك انك تعمل اللي امرت به وما لكش بعد كده بالنتائج النتائج دي شأنه انت عشت صورة الناس كلها كانت بيقول لك محال ان يسمع كده اهو يا اخويا في 17 يوم حصل كده صف النظر بقى بس يعني ايه اهو وما يدرك وما يدرك انت عليك ان تكون محسن الظن وحسن الرجاء في ال في حاجة كمان متعلقة بموضوع الدعاء عشان نبقى قفلنا مقصلة فإذا سألت فاسأل الله النبي نهانا عن الاعتداء في الدعاء مش نهان حاجة الاعتداء في الدعاء عارف يعني اعتداء في الدعاء يعني واحد يعود إليه يا رب ارزقني ولد صالح يا رب يا رب نفسي ولا صالح وهو مش متجوز هو كان والزد طب ده حيجيش تاني يعني ده ولا حيجيش تاني يعني انت بتسأل محال اللي هو كده بقى اديني قدرة يا رب اني اشيل جبل على كتافي يعني حضرتك مين يعني او حاجة كده من الافلام الخيال العلمي يعني خيال العلم مين هذا دعاء بالمحال ومن جملة الاعتداء ان لا تأخذ الاسباب ثم تقول اعطني عايز فلوسة رب طب ما تنزل تشتغل حاجة بقى من عندك كده يعني افتح حلاقي كده تحت البيول وفيه ناس بيجي لهم حاجات تحت المخدة انا اتوحم يا رب افتح الباب دلوقتي حاجة من عندك خلاص بقى رب وفيه ناس بتعيش الشغل ده بجد لاكش دعوة دي اسرار بني وبين ربنا يلاقي بتاعها في الشارع ولا حاجة لقطة يقول لك بعتها لي لاكش دعوة أنت. انت حاجة كده عم دي لقطة لها احكام ده انا طلبتها ودها لي اي حاجة ممكن ينصب على واحد ولا يعمل بالوسودة ويصوي حاجة يقول لك ربنا بعتها لي انا كنت بقول له يا رب كنت عايز كذا فحطهم لي فيش مشكلة خالص يعني. هذا اعتداء ان هو ايه لا يأخذ الاسباق ثم يدعو احنا بنعمل كده في قصة فلسطين بنعمل ايه للاقصى رب يحمي هو يا رب خلص انت من عندك احنا مش قد الناس دي يصنيه حرر المسجد الأقصى الأسير يا خبتنا وأعدوا لهم ما هو ده إنما تدعوا بغير أن تتخذ الأسباب طالب قاعد يا رب انجح هو ما فتحش كتاب يقول لك ما نجح دعوة هنخش كده والدنيا أنت فاهم يعني بالفهلوة وبتاعه أي كلمتين وربنا بيسترها والله بالدعاء بس دعاء الوالدين ده اسمه اعتداء في الدعاء فهمتوا إذن سل من لا يمل العطاء سبحانه وتعالى من حاجات المتعلقة برضو أن تعرف أن سؤال غير الله ذل ومهانة آه والله والناس اللي دائت المرار في الكلام ده يقول لك آه والله إن الناس إذا سئلوا فإما أن يعطوا وإما أن يمنعوا وهم إن أعطوا منوا وإن منعوا أهانوا وأذلوا شوف كلام الذهب بيقول لك إيه الناس ممكن يكون أقرب المقربين إلي وأنت فاهم بقى إيه إنه لما هتحصل المشكلة الفلانية ياخذك في حسابات التليفون كل حاجة هتخلص في يمنعك لك آسف والله ما عنديش دلوقتي حكا. شيء الدهورك وأنت تبقى متأكد إنه مشكلة بس عشان نبينه سبحانه وتعالى يفهمك شأن الناس مش انت وكلت الامر الى الناس طب اشبع بالناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بصخة الله وكله الله الى الناس اشبع بالناس بقى هو الريني هيعمل مش انت عايز الناس ومن ارضى الله بصخة الناس كفاه الله مؤنة الناس جسلت فقال لك انهم اعطوا من وهو كده عشان كده ربنا قال لك تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى هتلاقي في جواه قال لك بعد ما عملت له كده ارفع صنعت التليفون الله يرحم ايام كان وكان خلاص هيحفى وانا اللي وقفت جنبه وفي الاخر خالص يا عمو انت كنت بتعمل البشر ولا رب البشر الناس بتمن وإن منعوا أهالوا وأذلوا فلا تسأل الناس شيئا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعنت فاستعن بالله والمعنى والفائدة أن الاستعانة ينبغي أن تكون بالقوي الذي لا يغلب إيانصركم الله فلا غالب لكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو ده المعنى وربنا أقام الدين على كلمتين إياك نعبد وإياك نستعين واحد من مشايخي نصحني نصيحة نصيحة طلقهم يا شيخ نعمل إيه قال لي يا ابن حكتين دول اللي يقوموا دينك والتزامك وعلمك وكل شيء طلقوا إيه قال لي أول حاجة ما تخليش بني آدم يتدخل في وقتك كائنا من كان انت دلوقتي قايل من الساعة سبعة للساعة تمانية هتمسك كتاب تمسك كتاب انت مع مراتك من الساعة تمانية للساعة كده كده مفيش مخلوق يتدخل في وقتك اللي هو حسن ادارة الوقت الامر الثاني قال لي الامر كله على الاستعانة هو كده اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده هتلاقي الموضوع كده انت محتاج ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقول رب أعني ولا تعن عليا. الاعانة عشان كده إذا استعنت اطلب العون من من يمدك بالعون إذا استعنت فاستعن بالله أما الاستعانة بغير الله فضعف واستكان إي يمسسك الله إي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإي يردك بخير فلا رض لفضله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فبالتالي إياك أيضا أن تستعين بغير الله ما تستعين قلبك كله موجه تجاه ربك سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الله أمرك بأسباب بعد كده أنا بقى فاهم ومتأكد إن الدكتور والله العظيم ما حيش فيني وإن العلاج اللي كاتبه لي والله العظيم ما هو السبب ما هو اللي حيكون السبب الرئيسي في علاجي وإنما هي أسبابك أسباب ربنا وضعها قد يتخلف أثرها وقد يأتي أثرها إنما أنا قلبي مع الشافي وسط تعالوا أن نشوف الكلام اللي بتاع الإيمان بالقضاء والقدر اللي قلنا في آخر الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء على أن ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وين اجتمعوا لأن يدروك بالشيء لأن يدروك إلا بشيء, بشيء قد كتبها الله عليك كلنا بنغلط في الحد هذه إنه لإن إحنا بني قدمين بنتعامل على إنه واحد زائد واحد بتسوي اثنين فقانون الأسباب ده أنت ماشي عليه فالناس دي تلمت على الراجل ده خلصوا عليه فعشان كده حصل له مشكلة يبقى ضره فاجتمعوا على ضرره فضره فالمشكلة فيهم فأنت حاسبها كده بيقول لك ايه عاقبت القضاء والقدر كلها انا ماسك تفاحه كويس وماسك سكينة كويس وقطعت التفاحة بالسكينة مين اللي قطع التفاحه انا ومين اللي عمل مين اللي ادى الاثر ده السكينة صح اهي أه دي بقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لو انت بقيت عندك فهم قصة صيدنا إبراهيم أدي نار وأدي إبراهيم يبقى نار وإبراهيم يبقى يتحرق قلنا يا نار كوني برد وصلها با. فهمت يعني يعني ما يبقاش قلبك متعلق بالسكينة ما يبقاش قلبك متعلق بذلك وإنما إيه انت مأمور انك تتخذ السكين على كذا ثم بعد ذلك لا تقل ان هذا هو السبب كلنا بنغلط فين بقولك ايه ما بلاش شغل الدراويش هي اللي قطعت طب كده طب خلاص ممكن تيجي بقى احسبهالك بطريقه ثانيه انا بذاكر 8 ساعات فالحمد لله جبت امتياز في الكلية حلو واحد جه قال لي انت جبت ازاي امتياز قلت له كل س... كل يوم بذاكر 8 ساعات راح مذاكر 8 ساعات ويمكن يكون اذكى مني دخل الامتحان قال لي المعلومات كلها ساحجه وجت لي مش عارف ايه وايه جبت مقبول مع انه كان بيذاكر 8 ساعات القانون بيقول ايه اهو ذاكر 8 ساعات تجيب امتياز